الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال باب في الوضوء من النوم هو ما زال يذكر ما الذي يجعل العبد ينقض وضوءه ما هي نواقض الوضوء وذكرنا أن ناقض يعني حل الشيء أنت بت كأن حبل مربوط وانت بت بتفكه بتحله هذا هو معنى إن الإنسان إذا فعل ناقض من نواقض الوضوء مما ذكرناه ومما سأأتي إن شاء الله هذا يكون إيه يحل أمر طهارته من الطهارة إلى الإحداث يبقى لابد أن يحدث وضوءا مفهوم الكلام فمعرفة نواقض الوضوء دي فرض عين يعني لابد أن نعرف إيه اللي يبطل وضوئي وما الذي لا يبطله لأن بناءا عليها تصح صلاة أو تبطل أو تبطل صلاة صحيح الكلام فلو أنك هنرجع بقى الكلام من القيم فلو أنك حقا عندك حب أمر الصلاة فلا بد أن يكون عندك صدق لتسعى في تعليم إيه في أن تتعلم أحكام الصلاة صح الكلام كده قال الوضوء من النوم الوضوء من النوم طيب خلاص يبقى فيه ناقض للوضوء اسمه ناقض النوم لكن ما هو النوم قبل ما نذكر الأحاديث المتون ما هو النوم أولا في فرق بين النوم والنعاس فرق بين النوم والنعاس النعاس لا شأن للنبي اللي هو الخطاب يقول لك إيه؟ يقول لك خفقة غشية تهجم على القلب لا تمنعه الإدراك يجي كده عليه مثلا لكن إيه؟ هو فايد لو جي أعب دمي مثلا خلاص فوق هعرف هو إيه عمال إيه؟ ممكن كده اسمها إيه بفقر ها العرام بيقول لك فلان أعب بفقر مفهوم؟ فاعد عمال دماغه كده بتنزل وخلاص ايه عنيبة رايحة كده ده اسمه ايه نعاس بس ما منامش لذلك اي من لو جي جنبه حبي مثلا يروح واخد منه التليفون بتاعه هو روح عامل ايه هو روح ماسك اي منه النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الادراك نام خلاص مدام هذا نامي بهذا ايه منع الادراك لو حد جي اقعد جنبه اول ما يوم ينوم يقول ايه اللي جابت جنبه يقولوا ده نجيت وقعدت وكلت وشربت وعملت شاي وانت لسه نايم صحي الكلام كده؟ تمنعه لإيه؟ الإدراك يبقى فهمت إيه النوم اللي احنا هننزل عليه الحديث واضح لذلك قال تعالى لا تأخذه في سياق المدح لا تأخذه سنة ولا نوم فرق بين السنة النعاس والنوم لذلك هما من الصفتان المنفيتان وهذا لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى عز وجل تباركت أسماء وصفاء صح الكلام كده يبقى فين الفرق بين النعاس والإين والنوم عشان هاسأل قال بإسناده إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل شغل عنها ليلة أي العشاء فأخرها حتى رقدنا رقدنا في في المسجد ثم استيقرنا ثم رقدنا ثم, استيقرنا ثم, رقدنا ثم, رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة إيه غيركم هنا في أمران الأمر الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم أخر أخر وقت العشاء وقت العشاء إلى منتصف الليل أخرها, أخرها وقت آخر وقت لها منتصف الليل كما في صحيح مسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخرها إيه؟ إلى أول الثلث يعني ممكن بعد مسلم كده كان يأخرها بعدها بساعة مفهوم؟ لكن طبعا هذا ليس بواجب هذا ليس بواجب لكن إن اتفق أهل مسجد على تأخير هذا الوقت وعلى أن يأتوا فنعم مفهوم؟ لذلك أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآنا اجتمعنا أمر بلال فيقيم. وإذا رآنا لم نتمع لك كأبلة انتظر انتظر لغاية ما لذلك المسألة هذه ليس فيها ضبط وإنما ضبطها المصلحة ضبطها المصلحة ما لم تخالف نصوص شرعية مفهوم إذا هي ضبطها المصلحة لأن أنا مثلا مسجد في المطار ما ينفعش ده إن أنا إيه إن أنا مثلا الأذان استأنف ربع ساعة إيه مفيش دهية في ثانية الطيارة طلعة صراح الكلام كده؟ فأنا خلاص مثلا طيارة دهية طلعة عرفت إن أدني الظهر خلاص بأخل صلي أنا في وقت مثلا مسجد في موقف قطار مثلا إلى آخرين هذه المسألة قائمة على إيه؟ قائمة على المصلحة الأمر الثاني بيقول هنا رقدنا رقدنا ثم ساق بإسنادي إلى أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا ولا يتوضعون يبقى أنس هنا قال إيه حتى تخفق تخفق رؤوسهم واضح وفي رواية قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرؤوس كانت إيه بتنزل هكذا واضح ده نوم ولا نعاس هنا هنا اللفظ هنا نوم ولا نعاس نعاس قلني طب اللفظ ترقبنا لفظة رقدنا هذه ستات إن شاء الله بس نقرأ المتون وساق بإسناده إلى أنس قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة. فقام يناجيه حتى نعس يبقى هنا ذكر إيه النعاس حتى نعس القول أو بعض القول ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا يبقى الحديث ذكر النعاس حديث ماضي ذكر الخفقان ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخو أي يخرج هواء من فمه ثم يقوم فيصلي ولا توضأ لكن هذا الحديث إسناده إسناده ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه طيب وساق بإسناده بإسناده أيضا وقال أيضا حديث عائشة كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي. طبعا الحديث ده في بحث. احنا ذكرنا قبل ذلك. مفهوم؟ ثم ساق بإسناده إلى عريبنا بطالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكاء السه العينام. فمن نام فليتوض. الوكاء اللي هو الرباط يقول لك وكاء القربة. القربة لما يملوها مياه. مفهوم؟ زمان. حتى كان من حوالي بتاع تسعين سنة كده كان الناس بي... بيعدوا بقرب في الشارع الجماعة القديمة يعرفوا الكصص دي كان في ناس تعدوا بقرب في الشارع ميا حوالي بتاع تسعين سنة كده وزي من سنة. كم من ستين سنة انت اللي بتقولون ستين سنة اه الحج واضح الكلام فكان بيربط حاجة اسمها وكاء الربط ده اسمه ايه اسمه وكاء طالما الانسان يستطيع أن يمسك نفسه كأنه يوكئ يربط نفسه يمسك نفسه صح كلام كده بيقول إبا قال العين كائسة فمن نام فليتوضى فإذا نامت العينان فليتوضى الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بأن العينان إذا نامت فليتوضى طيب يبقى ذكر واحد النوم ما ذكرش النعاس أنا ذكر النعاس وذكر الخفقان صار الكلام هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن إيه عن النوم قال فمن نام فليتوضأ اثنين النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش فمن نام على جنبه أو من نام وهو قاعد أو من نام وهو مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما لم يستفصل وترك الاستفصال في مقام احتمال ينزل الحكم بنزلة العموم في المقام يبقى الكلام دقينا كلام عام واضح كلام لازم فضلا الحمد لله رب العالمين هو أولا في أمرين أمر الأول لا إله إلا الله إله ليس به مث لا إله إلا إله ليس به مد وإنما هي لا إله إلا الله فإن كان هناك مد إنما يكون مد عارض للسكون في كلمة الله إذا جاءت في الآخر لا إله إلا الله واضح؟ وإلا في الأصل أنها تقال الله فإذا أردت أن يمد فإنما يكون مد عارب للسكون إذا كانت آخر كلمة الله فقال بعض أهل العلم إنما تمد للتعظيم ولكن الأصل أنهم لم يختلفوا أنها لا تمد حتى كانت في آخر الكلمة فإله لا تمد واضح وكلمة الله الله أكبر لا تمد أيضا لأنها ليست ما جاءت في الآخر واضح لو كنا مثلا بأنها في آخر إذا جاءت آخر كلمة تمد لكن الله أكبر لا تقال الله أكبر فالله إذا جاء بعدها كلمة لا تمد هنا وإنما تذكر لأنه ليس بها أي شيء من المد واضح الكلام هذا من باب يعني نتعلم جميعا نسأل الله نعم صب حاجة طيب وصبعد كده يعني بحده؟ طيب إذن إيه؟ نحن كنا نتعلم قال العينه كائسة فمن نام فليتوضأ يبقى فهمنا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند النوم على أيما هيئة صح الكلام؟ طيب وهذا مذهب إليه عبد الله ابن عباس أبي موسى الأشعري مذهب من السلف طاووس أبو محمد بن حزم على أن النوم بذاته حدث النوم بذاته حدث قليل أو كثير زي مثلا البول قليل أو كثير حدث صح الكلام خروج الريح قليل أو كثير حدث فالنوم بذاته إيه؟ حدث ناقد للوضوء واضح الكلام كده طيب نعم ما احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل مش احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في شيء يبقى لما لم يفصل يبقى الكلام على على عموه فمن نام فليتوضى نام وهو قاعد نام وهو مسنود جي صلى ركعتين الفجر السنة وقال لك استنى الإمام لما يقيم راح ممدد ورا وينايم سمع إقامة الأذان الإقامة بت الصلاة يعمل إيه هو نام يقوم يتوضأ ويجي يصلي لأنه لو صلى على هذه الحالة صلاته بطلة لقول النبي عليه الصلاة فمن نام فليتوضأ صح كلام طيب يبقى احنا عرفنا كذا الفرق بين النعاس والفرق بين بين النوم. طيب حديث عبد الله بن عمر حتى رقدنا ثم قمنا الرقود لا يستلزم منه نوم. ده الجواب واحد أنا مثلا جيت جلست مفهوم ونعست مثلا هذا لا يسمى لا يستلزم من الرقد النوم فلان رقد مثلا أعد كده لا يستلزم منه النوم. لو سلمنا بأن الرقد نوم لكان هذا في أول الأمر. ثم نسخ الحكم بعد ذلك لكن هذا في أول الأمر ثم نسخ الحكم على أن من نام فليتوضأ إذا نخلص من هذا الحكم على أن كل من نام وهو قاعد على كسه وهو قاعد على الأرض وهو ساند على الحيط وهو قاعد كده راح جايب له مش عارف ما خده في المسجد وراح حاضر دماغه عليها المهم نام نام استغرق في النوم لا يدري اي شيء فعلى المؤذن بيقيم الصلاة يعمل ايه يقوم يذهب فليتوضى لقوله عليه الصلاة والسلام فمن نام فليتوضى وهذا هو الصحيح في هذه المسألة طيب قال الرجل يطأ الاذى برجله واحد ماضي ماشي وهو ماشي خرج من بيته متوضئ زاهب إلى المسجد وهو يمشي وضع رجليه في نجاسه هل عليه أن يتوبأ يعيد الوضوء أم يغسل الموضع الذي أصيب النجاسة الجواب يغسل الموضع الذي أصيب فيه النجاسة يخش يغسل رجله اللي أصيبت النجاسة ويخش يصلي ليس عليه أن يعيد أن يعيد الوضوء مس النجاسة لا ينقض وضوء لذلك المرأة مثلا ممكن وهي بتغير لابنها بالضروري جدا أنها تمس نجاسة صح الكلام هل تغسل يديها لو كانت متوضئة هل تغسل يديها فقط وتصلي أم واجب علينا التوضأ أغلب النساء بتروح صاد وهذا من الجهل وإنما عليها فقط أنها تغسل يديها هذا من رحمة الشرع ساق بإسناد يهولى إلى عبد الله قال كنا لنتوضى كنا إذا قال الصحابة كنا يعني الحكم ده كنا بنعمله على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنا لنتوضى من موطه يعني لو دسنا مثلا على شيء فيه قذارة فيه نجازة لا نتوضى منه. قال ولا نكف شعر ولا ثوب ثم ذكر باب من يحدث في الصلاة في أمر خروج الريح وهذا أمر معلوم بأن خروج الريح هذا ينقض الوضوء هنا مسألة أغلب المسلمين بيقع فيها أغلب المسلمين بيظن أنه عشان يتوضأ لازم يدخل الحمام ويستنجي بعد كده يتوضأ لا ليس لازم. هذه بدعة يعني لا يستلزم منك عشان تتوضأ لازم تدخل الحمام واضح لتستنجي لا دخول الحمام إذا أردت عندك بولة مثلا عندك غائط مثلا يريد ان يدخل الخلق لكن تجعل فيه مقارنة مرابطة بين الوضوء والاستنجاء لا يعني اذا دخلت انا لا اريد ادخل الحمام لا اريد ان ادخل الحمام لا اريد ولكن فقط انا عايز اتوضأ لان اصلا وضوء انتقل فادخل اتوضأ فقط لا ادخل استنجي اولا ثم بعد ذلك اتوضأ ثانيا لا هذا نبع عن, إيه؟ عن عدم فهمه للشريعة الحمد لله رب العالمين شريعتنا يسر يسيرة واضح فلا تلازم بين انك تتوبأ وتدخل وتدخل الحمام واضح الكلام كده ثم ذكر باب المذي وذكر حديث لسهيل ابن حنيف رضي الله عنه وحديث لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المذي ناقض للوضوء المذي ماء لزج أصفر ماء لزج أصفر واضح يخرج مثلاً عند مدعبة زوجة مثلاً هذا الماء اللزج الأصفر كشبيه كالعسل هذا ناقض للوضوء هذا ناقض هذا ناقض للوضوء بعض الصحابة كان يظن أن المذي كالمني المنية الماء الأبيض الغليظ الذي يحتلم منه الشاب والذي يكون منه الولد من الزوجة واضح المنية فيه الاختزال أن يغتسل أما المذي إنما يكون فيه إنما يكون فيه الوضوء واضح طيب نقوم للصلاة ثم نذكر بعد ذلك بعد العشاء إن شاء الله عز وجل نعم عبد الله إذا ذكر كلمة عبد الله عبد الله بن مسعود لو جلت كلمة كده مثلا قال عبد الله اللي هو عبد الله إدن مسعود رضي الله عنه لو عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر أو عن نافع عن عبد الله يبقى هو عبد الله بن عمر لكن لو جاءت عبد الله كده يبقى عبد الله بن مسعود السلام عليكم